صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة أما بعد فيا أيها الأحبة جنديا ليه يكوني وسيكو يوماتانه متقولي أنا سكو جمني يوني تاريخ شري النبي لي شعبان ما مننا ثلاث sambamba na tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2018 tuingia leo katika kitabu hichi au sehemu iliyotolewa katika kitabu cha almulakhasu alfiqi ambapo sehemu yenyewe ni kitabu siyam leo tuko kwenye mlango wa katika kitabu hichi ناوني باب في بيان أحكام القضاء بالصيام ملango وناوبينيشا حكم ذكوليفا صوز احكام زين زوفغمانا نصلا لا لكوليفا صوز اسما الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى من أفطر في رمضان بسبب مباح أتكايكوا أمي فطور يعني أمي كولا كم كانوا رمضان أفطر يعني أمي طيب يعني إن داني أبرزهم زي أحكام ذاكولي طبعا تقول أني كولا قد كم كان أني فأولي من بسبب مباح كل قوّة كلنا نيمكانه رمضان نسبابه ني نقصابه وكم با نيجي كقبولية كشريعة يعني كולה كالاعذار الشرعية التي تبيح الفطر كما فانوا عذر زكشريعة زني كحلا ليش متوكل دنيم كانه رمضاني الناس جل كانوا وان كانوا أو بسبب محرم أو كفتر قوّة كلنا كل قوّة كلنا ukawa ni kwa sababu ambayo kwamba ni haramu yani si kukubalika kisheria kama apta la saumu yake bijimaa au gairi kama yule aliyefathilisha saumu yake aliyevunja saumu kwa kufanya jinai mke wake au kufanya akavunja alil يقول an liya mchana wa ramadhani sawa niku أو ومي لك ومي ورمضاني. أسباب هذا kukubalika kisharia au hala udhru kukubalika kisharia wote wameungana kwenye jambo la kuwa nini wamekula ndani ya mchana wa ramadhani tuangalie sababu hapa tayib watu hawa sasa asema wajaba alaihi alqaa liwajib diwa ضرورة lif alil yakula kwa kwamba kwa kwa او هنا عذر و شرية كالا و لقوله تعالى كدليل يقول الله لتكوك فعدة من أيام أخر و ليبه إداد يمسيكو لواك كتك مسيكو من جنة يسيكو يا رمضان ويستحب له هو من يستحيك كليفة هو من يستحيك يستحب له المبادرة بالخضاء يفندك الزكاة كفن يهرأك كل يوم رمضان يميتوك أفن يهرأك كل يوم طيب هني حكم يبين حكم يقانزني قوة كوا أني كل ناني أمتشان رمضاني وعذره أو بلا عذره لابد وترد به طيب حكم يبين قوة يستحب يفندك الزواو wafanye haraka kuilipa yani usicheleweshe kwapi yapendekezwa wafanye haraka kuilipa kwa nini kupendekezwa huko li ibra'i dimmatihi ili ai yani aitakase ili yake zimmayaki iwe ni bari ah yani iko kwa sababu akiwa bado ako deni yake nu am r adopting Mare Dabei de aștept j eigentlich jetzt mi de... senne I am issue ANDG a răi a stairsd. Andi H미 Porria thin L-l e 살�facu e aștept UY ...Ăn endpoint ăaciones ca q are departe Uy압il wanted Faire a .A Ia سوى they stand It's a chair to be done for the elders But they are discovered We come quickly and for the elders S-a lipe moja, kisha ale tatu, cum moja ambili tatu, la fa lipe nyingine Taip, ya pendekezo mtu afululize gata kulipa Ingawa, juzu kulipa kwa mkato Taip, lakini ya pendekezo kulipa kwa ki ailipe kwa kufululiza Naam Kwa nini ya pendekezo hivu? Asema, liana al-qavaa Yahki al-ada Kwa sababu kulipa Kuna igiza ada kutekeleza kutekeleza tumesema ndio kuifanya faa katika wakati wake yaitwa ada faa yoyote kuifanya ndani ya wakati wake wa sheria yaitwa ada kufunga ndani ya mwezi wa ramadhani ni ada taib anapokuwa hakufunga ndani ya mwezi wa ramadhani imma kwa udhurur wa sheria au kwa kuibatilisha somo yake bila awajibika juu yake nini ni ada لا ninini khadani kinyume adaa adani kwa wakati wake kadani kadani nje ya wakati wake inapokuwa ibada ile amitoa nje wakati wake sasa yowetekeleza atambwa sasa yakdhi huyo yualipa haambiwi yuaddi bali siko tekeleza ni kulipa taifa kwa hivyo apasema kulipa kwaigiza وفنك في رمضان فلو لزو سنة فلو لزو صحيح فلو لزو صحيح وكو لزو قلنيني يستحب كفينيني أن يكون القضاء متتابعة لماذا يستحب أن يكون القضاء متتابعة جوابتك واجب لأن القضاء يحكي الأداء فلو لزو صحيح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 bal haji za kadami fitah طيب يعني eh haku lipa kwa haraka kwa mielelesha jao wajibu jambo gani العزم عليه hapo ni wajibu aweke عزم ya kulipa ha hivi ufahamikie vizuri sana ni wajibu aweke azma ya ya kulipa ama akiwa hakuweka azma ya kulipa kinyume سنا عزمى كلفه هذاك كلفه اتكونني ها تكون ذنبي قصوى ما تش واجب ولاو اتكوفا قبل كلفه و بعده يكون عزمى يقتلفه كنا خطاري فلهو يجب اويك عزمى نني عزمى حتى كما دام لازم يوقف يعني نيه يا كلفه يوي يكو ملengo يا كلفه ويجوز له التأخير يمجوز كليه ويشا كل منظر سما يستحب المبادرة في القضاء كل يبافني مبادرة فني هرك يستحب سواجي فنأك ليا يا سما ويجوز له التأخير يجوز كي كولي كليه ويشا كل كويلي بايل الصوم عليو يواجح بضرورة كتكم يزار رمضان أو بلا ضرورة طيب يجوز يي كuchelewesha kwa nini kwa keildo asema wa kulipa wakati mkunjufu wakati wa kulipa kutoka tarehe gapi taremo ya Shawali eh tarehe mbili kwa katarehe mbili ya Shawali huni wakati tayari wa kuweza kulipa mwisho wa Aisha tarehe 29 ya Shaaban huni muda lu kati ya wote ni wakati wa kulipa kwa hivyo ni wakati mkunjufu wakati wa kulipa wakati wa kulipa ni kuchelewesha yajuzu kuchelewesha يعني hapati مدام kuchelewesha badamu ana azma ya kulipa naam ingawa atakuwa amekosa يلي yaliopendekezwa ile yaliopendekezwa ni fanya haraka kulipa naam wa kulli wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'a al-'azmi alayhi na wajibu wote ambao kwamba wakati wake ni mkunjufu yajuzu kuchelewesha wajibu kutekeleza مدام wakati هو lakini pamoja na kuweka يكوتكي ya أو يجيبوه لي طيب نعم كما يجوز تفريقته فيه فيه فيه يجوز كفنبانوة كل كلفة مانزو كل اللي ليزا كوكوة ها يستحب أن يكون القضاء متتابعا يبدأ كيزو كلفة كويني كوني يبدو كي يسوع يعني سيواجب لا بس ما يجوز كليبا كواكوفارقيانا زلسيكو ها كواجانا يجوز بأن يصومه متفرقة نعم لكن حسيا مشيخ إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه هاي كبكية katika mwezi wa shaabani yani wakati umeenda imeingia shaabani haikubakiya shaabani isipokuwa kiasi ya masiko Kwa sababu akichelewesha zaidi ya pale kuna masiku kadhaa ya taingilio na Ramadhani. na. Kwa Kwa Kwa nini kufunga kwa kufuatana ikiwa ni أو نكياسي يسيكو الزواجة زيلي وباكية شعبانكو منيزيكا هذا يقولوني لضيق الوقت سبب وقاتي سيدي ضيق سباب يكون بيو يجوز التأخير ويجوز كفنج مفرق سباب لأن الوقت موسع وقت يمكن جوف لكن هذا خلاص لشهير شهيره يمكن جوفه, شهير جوفه وتوميشا يقولوني ضيق ساسا إذا دي زيلي نزا سيكون صلواي وبكياك، فكياكها فلازم وزي فلنيزي. طيب؟ نعم. ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر. هل يجوز؟ كل يبيشة صوم أنا صلواي أم تشوز رمضان؟ مباك أنجليون رمضان يجئني. إني خلص كفاية إكيوة لغير عذرين. إكيوة هان عذر. ها؟ هان عذر. زي ما عذر يوته. رمضاني من بيته أم يكون لك كذا وعذره أو بلا عذره حفايك وشيك ويليبم بكا إن غير رمضان يجيني. ناكفنيه فيتا كومي فانيا. أمي فانيا أمي فانيا خرام. فاني لا تكو تبترين. تبت ما ذنبي؟ كي عذر وحيله. طيب؟ نعم. قالني ودليل كو جانس مل قول عائشة. و قول عائشه رضي الله عنها اسمع كان يكون علي الصوم في رمضان ان يكون ميمي هو ندايوا صوم ذا رمضان يعني لكن تركزيه بيمكو ندايوا صوم ذا رمضان فما أستطيع أن اقضيه إلا في شعبان نسيweza kuzilipa siku hizo isipokuwa ndani شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر وبكماني وذرغاني اسما كما كان يعني جزء او سهام اللي متى عليه الصلاه والسلام كونوا مني يعني بوكيه عائشه طيب عكاهوا هازي كذينيبو امتى ينجلي نشعبان ده إن حاجه هي عليه طيب تميتني حديث يا, يا لكن تتي انغاليه منن نال ما له ني عائشه اليوم سي منن متى عليه الصلاه والسلام اه سي عائشه انه كان يكون لي كان يكون علي صوم في رمضان أو طيب نمني عائشة سيمس طالب تميني حديثي ها ما سيسكين في زورس وفي ليلية فعلية حديث فعلية طيب ماذا تكوني لعائشة سترجو حديث نبوة قمت يوم عائشة رضي الله عنها نعم. هاه؟ تقريرية نعم. إني حديث تقريرية. هاه؟ فتح الله عليكم نيو. طيب حديث تقريرية يعني إقرار يومت يومي صلى الله عليه وسلم عائشة كيف نهاية وقت وناني. يومت يومي سمي النبي. طيب لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب. يعني mtume mbajeuko hai na mtume akawa amtiri kufanya hilo kwa hivyo yeye ni hadithi ya kukiri kwa kufanya hayo na mtume memkiri na lao lingelikuwa halifai kuchelewesha hivyo tuna alayhi salatu wasallam haje mtiri wala Allah نعم hilo kukanya jambo hilo حسنا يا حديثين أسمى فدل هذا حديثينك في جليشة على أن وقت القضاء موسع كوا وكاتي وكليفة لوقاتي كنجوف وصبعان إيش الكوا أتنويش أم بك شعبان زمي بكي يسيك ساسها كونتنا فرصة لإداد أن نزد أيوة لكوا طيب يعني إيش الكوا لوقاتي مكنجوف طيب إلا ألا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب صيامها قبل دخول رمضان الجديد. في حدثين بجوريش كوا. عين شل بقاي مبكي يا نسيك شاتو كيا ساي زل زو. الزو الزو علي عليه الصلاة زياته، السلام إكو لكن هذا مكون واجب سال. لحكم كل كسمادي. إكيم مبكي يجب. Muzi wakati l-fukuri mwassani, mustahab nu mana kawa kichilevesha Lekini lama wajaba, alifunga Taib, kawa la... hakuna tena Yani, nafasi ngini, lazima afungi Kui vahadithi pia, ya tujulisha kuwa Ikiwa imebakia muda, kadiri ya masiku no yadaiwa Ni wajib ufungi kwa mfululizo Taib? naam Na pia hadithi ini, ya tujulisha bile Kuwa Kua haijuzu, kuchilevesha sawumu mfaka ramadhani nyingine ikuingilie na lao ingekuwa yajuzu kama ilivyo juzu kuchelewesha kulipa nyingine muingilie kwa sababu makana mtume aliye salatu wasalamiko kwa hivyo akaa kwa wakati wa kulipa ni mkunjufu kutoka ramadhani mtokee mpaka kukuribia kuingia ya pili كوا هنا ببقيا إيدادي يسكتشاتي قدرة إيدادي ونزود يجب مفعمكم فلوز ها هيدوز كاتا حالة رمضان يجيني يا تجلس أبي يا كوا ها هيدوزني حرام كويشليبش رمضان يجيني إكوينغليه نعم أنا يا سما الشيخ لو أتى كويشليبش فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد أمن كويشليبش كليفا mpaka mwingilio na ramadhani mpya adaiwa siku tano mfaru hakuzilipa mpaka ramadhani nyingine imuingilia atafanya nini au kuna hali ngapi katika swala hili asemwa fa inahu yasum ramadhan alhader kwanza ni wajibu afunge طيب إلو نجيب ولا قانزا ما عليه بعده يلا نوديوا أنا يو دايوة. يا رمضان إله تقولي يا أتاني فبعدك توكر رمضانين هني ثم ساتوين شت فوتي بينا يا زوال ونفخنة إن كان تأخيره لعذر إكويه يفكش اللي بشسمويل كويلي با سوميلي لو تشغليا نيكو سبب يعذر مثلاً <تصفيق> عليك مجون جوما كم زمان طيب مجون <تصفيق> حاوزك كفونجا بكر رمضان يوم من قليا طيب مثلاً عليا تمسك وياك يا, <تصفيق> يا, يا ما نمك طيب كاركاسكوزا كزهد زهد أكيد أوكا فشليش أن تفونجا مارا أمي طيب تكتير من أن يكون هناك حاجة الروس كفونغ سيكون هناك سيكون بعد رمضان من الانجليا سيكون هناك كثيرا نعم، أعذار كما هذا أنا أعذر لكي أعذر وكي أعذر لكي أعذر لكي أعذر لكي أعذر لأنه لم تكن معه من القضاء لم, لم يتمكن لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة يعني عذره كمكني شهية كلفة كتكولي وكاتي وختكاتي وكجوز كوكو كلفة أسيما فإنه ليس عليه إلا القضاء في حالة هنا ها واجب كيويس أخوى كلفته ها ها واجبه لنجيله لرمضانه لنبيكتوك أليبي مسيك واليواشا قد كرمضانه وانتهى الأمر طيب فسبب أنا عذره طيب. طيب نبيا حاكي ماذا بيفكموه مساوي إنه عذرك شرير وإن كان لغير عذر ساس من جيني أم بي كومبا على كل وجه شتو بس نوزم به ها نعذر ويوت ها كلاكي أمك أفكر ينجا ها كلاكي Wajaba alehi, pamoja na kuatapa mazambi kwanza, kwa sababa miparaga la haramu, na miwache la wajibu, la kufunga ramadhani ili kabla kuingileo na nyingine pamoja na hivyo se ma wajaba alehi ma al pamoja na kulipa ili liotangulia, yani bada hii ni kuundoka Asi ata mwanzo, kama tope kueleza ata ilifunga hii, ikitoka, ata lipa بس يكون تلاعش عليه كمان نسكوتانو نقوم هو جنايبو كنا واجب مانجيني وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من خوت البلد، نواجبك إيه؟ أليش؟ كل سكوا لواشر رمضان Kila siku pamoja na kufunga ili siku alishe maskini mmoja Ikiwa nisiku tano atalisha maskini ya ngapi Watano Ikiwa siku alizyacha nisiku kumi ya mbozo kamba zimi na ramadhan nyingine Atalisha maskini Kumi Taib? Kwa hivu anawajib marambini Hukumu ya kwanza nikuwa azilipi zile siku Ziliyo ingilio na ramadhan nyingine na hukumu yapi ni pamoja na kuzipa siku hizo kila siku alishe maskini mmoja nusu saa nusu saa tumesema ni kiasi ya nini takriban kilo moja na ha na nusu takriban الله طيب takriban تقريبا يعني tatu kama unavyosema bilogaza rahimahullah tayib itakuwa takriban yani iza kwa mzidi kilo kwa saa ni Keli ni kupima hajmi ya kitu ni mkebe ujazo kitu kwa hivyo kitu utegemea na uzito wake wazni ni kupima uzito sisi huitaki ilei mezani ah hii ni wazni kilo nje la kizungu Taibu. Hii heyo hiyo wazni kitu chochote kipimo cha kupima uzito huitwa uzito na kipimo cha kupima hajim ukubwa wa kitu jaitwa nini ke ni mkebe ule inaozingatiwa kwa ni ukubwa wa zile zilioingizwa pale kama nimbegu kama ni nini ukubwa wake zikiwa ni kubwa sana zitaingia chachi zikiwa ni ndogo zitaingia nyingi kwa hivyo kipimo icho zingatia nini hajim ukubwa wa kitu. lakini kipimo kile cha kupima uzito zingatia uzito wazingatia nini uzito thqal uzito wa kitu kwa sababu kikiwa kizito kitangusha mizani ikiwa chepesi mizani hakiangushi wa hakadha kwa hivyo sa' ni kipimo cha kain keili yani cha kupima hajimia kitu mkebe saa ni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 takriban kilo tatu yani kilo tatu ukitoa takuwa huna shaka kwa umetoa كيف katika chakula cha ule mji ikiwa M-cheli chakula uchakula A-tau mcheli a wa unga wa sima ndeya uchakula a unga wa sima Wa-ha-kada Taip Naam Hei hukmi imitokawapi Ya kuwa na Ramadhani na namasiko haja-lipa Atalipa na alixe maskini Haa Imihkujak atkamusnad ya Ibnul Jaad Ali Ibnul Jaad طيب اللي يكوفر موكا مين ثلاثين مبكيزي وإسنادياك يمبكي فيك كو ابن عباس رضي الله عنهما أسيما أسيما يولي لهم قتيا بن عباس صئلا كو ابن عباس الرجل كوسيان أمت دخل في رمضان أمينجي يكني رمضان وعليه رمضان آخر لم يسمهو رمضان نعم أديوا رمامفان ليو تنجليا هاكوني فنجا نعم مينجيلونا نيني أقولي زفاتوا إللي جنب ابن أبي رضي الله عنه رضي الله عنههما أسمع أكديبوا قال يصوم هذا الذي أدركه أتفنجا هني ليو منجليا يعني حليب يكون زا أتفنجا هني ليو الذي عليه كيش باداي كيكون رمامفان هني أتلي فيل إلي ليو ليو أنا ويطعم لكل يوم مسكينا نصف ساعة. كلا سقط ليش مسكيني نص ساعة. كلا سقط ليش مسكيني كيس جاني نص يا ابن عباس. لا بين شك أكون ابن عباس. عليو يتجميه. نص ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه. تذكر سنة الدار قطني بينا كو ني موقوف على أبي هريرة ليس صحيح طيب إن قاموا أنها فيها يا مرفيش وقمتومي عليه الصلاة والسلام لكني حيكو صحيحك من يوليه وقمتومي عليه الصلاة والسلام نعم إن صحيحك من يوليه يا أبي هريرة أسيما أسيما إليه أن يبقى أبي هريرة أنه سئل عن رجل مريض مرض أميليزك ومتو أليك ومغونجو في رمضان دانيا رمضان فأفطر أكاله لمن ثم شفاه الله كش الله كمفونيا أكفوه لمتو ولم يخلي حتى أدركه رمضان آخر ألاف وسليف فك رمضان يجيني موينجلي أبو هريرة كجيب وسيمة يصوم الذي أدركه كوانزا تيفنغهين إلى موينجليا يعني السليف كوانزا كوانزا تيفنغه إلى موينجليا عن الأول لأنه رمضان يا كوانزا فموجه نكو يفنغه أتليش لكل يوم مدة أتليش مد موج كلا سيكون وإن كي فيمو في مدى مد. نعم من حينطه، وتو كما لنا نحنطان كانوا، فبيقولوا تكول يا سهم واليوكو أبو هريرة أسمى لكل المسكين كل مسكين ثبتياه تكول وكل سكون وديوا، فإذا فرغ في هذا، آه، أكمل يزق في فنجا ساسا، يعني وفنجا نوقي ولايشا، طيب يعني دال يزد السكون بس قمبا، ألي بتشي ما طال الناس تكومي أو اللي كسر رمضانين زما فولي، عليه فديا يليلي وتجوليا طيب الله فسيم في فرغ في هذا أكمل إذا كفنجا رمضانين اليومين صام الذي فرط فيه أتفنجا إيليا ليفني رمضان أخيرا طيب أتي فنجا نعم الله فسيما وإذا مات تسحب من يجيني إن أبومتو من عليه القضاء متو أكافى قبل يا كليبا طيب هذا يواصلك قوم في رمضان الترجية تليفة تليفة مرة أم نيني حكم يمشي كمهول طيب أسمى وإذا ما أتم عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد هل ينغليه أن رمضان يمفيه أن يكون يكون مفهومي أنا؟ يعني رمضان لميتوكا؟ قبل قليل رمضان ييجيني يعني كتكاتي هذا هوه في الوقت الكاتي أجوزكوا شليشام فك الشعبان لكني أمي كوفا قبل من قليا يعني أمي في الوقت الموسع كني هوه الوقت الكاتي أبوكم بنيم طيب فلا شيء عليه أنتو هوه حانك شوت الجوياتي طيب يعني حليببي سمير هديبي صو ولا هتولي فدية ها؟ أو كفارة لا هذا شو طيب لأن له تأخيرة ألكوا وياي أنا يجوزك شريعة طيب في تلك الفترة قلت كول وكاتي التي مات فيها أبو قام بكوفة دنياكي يعني هكوف يعني مفرط هكوف حاليا أنا نني أنا تكسير هنك فاقفاني تقصير يوته أميكوفا وكاتي أميكوفا وكاتي أميكوفا وكامبا يجوزو كشريا كشريا كشريا حنكوسا طيب يعني مروسي كشريا كشريا كيف هو هو يحدهي وليلوته وسباب حقفاني حقفاني كوسا طيب؟, طيب نعم وإذا مات بعد رمضان الجديد سورة نجيني أبي ديو وكاتي من فيتكي يباكا من جلون رمضان نجيني من kafa فقط wa ramadhani أو بعد ya sham toke yakablakum atinika kulipa ile ya kwanza amekufa sasa فإن كان في تأخيره أو فإن كان fa القضاء kana fi ta'khirihi au fa in kana ta'khiruhi alqadaa li'udhrin ikiwa kule yeye kuichelewesha kule kulipa أم فانو سفاري رمضان يم توكيه أو كسفريني ها يو كسفريني فلوليزوين. تكذب حالي كماهيني متوكل كسفريني ها هذن أحواله كم متشوق كسفريني مع طيب لأحوال ذيك نعم أنا عذري ما مرادي أو سفاري طيب لو أنا كإنجليونا رمضان ينجيني بسبابي عذري كشريعة ما حتى أدركه رمضان الجديد فكك إنجلي رمضان يم asema فلا شيء عليه أيضا huyo pia hana lolothe yani ramadhani somele imeanguka pake siwa kuilipiwa na hadaiwi kutolwa هذا wala kafara kwa sababu alikuwa na udhuru wa sheria na hana upungufu aliofanya kimazingatio ya ya sheria naam sasa hiyo ni hali ya kwanza ya aliingiliwa na wakati adaiwa ile ya kwanza na akafa kabla kulipa ni kuwa aliingiliwa kwa sababu ya udhuru na nyingine kwa hivyo huyo ile iliyompita hana chochote juu yake wa in kana au ta'khiruho lighayri udhuru ikiwa kule kuichelewesha kwake ah mpaka kuingilia namazana nyingine hana udhuru ni uzembe wake mwenyewe na yake ألا فؤافة قبل هجبه هجب كينيك أقوليني كليفة ساسع سيما هو وجبت الكفارة في تركه إذا إت مواجبكي أتوليوي كفارة في تركته في تركه وجبت عليه أو وجبت عليه الكفارة في تركته إذا كوني وجيب جوياك توليوي كفارة كتكي المالي ألي ويأت يعني قبل كورثي والمالي إتوليه كفارة قاضي آلاف إنه بكيان ويرثي به، ها، وسابو هي كفارة هنا هاكي كرثي به، طيب هي كتوليه قاضي توليه كفارة كوني ترك ياكي يخرج عنه الطعام المستين عن كل يوم، إتوليه كل شيء كل سيكو يزيل الزجاجة، ما يسمزيمه، إتوليه يا رثي وين نعم قا هو مقل زي ما كفار ها أوه ها هو مjadi ها ها أنا ايه إيه فهو أنا ها ها أنا أضربه تشريع أنا مفنجو فكرته طيب تقصير يعني طيب ذا سيمى و اما عليه صوم كفاره في صوم رمضان نفسه ni somo ya kafara طيب انتو اكيد فاي كوصا فلان وامبيه او كفارة كفاره نا كفاره طيب اسيما كصوم كفارتي الظهار موي ظهار ظهار معنى ni mume kumwambia mke wake anti alayya ka dhahri ummi wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mamangu mamake ni maharamu yake si ndio na ni kama mamangu kwangu na zake amtupee maneno hayo ni haijuzu هذا يجب أن ي PM ناله الكثير من الهوة لأن العام الأك كانت 걸로 كان كفارا هذا ما ي Jonathan اللهم لن أطلقين صورة نفسي وأطلق أو صورة المجادلة سيح مجادلة سيس نعم الاستعمال ins Analysis المجادلة أو المجادلة المجادلة باعتبار يا مجادلة ونقولي تجزية، آه، قل الله قول التي تجادلك في زوجها بين يمتوم عليه سلم نقول نقول منامك اللي فوق جبشتكية، أو باعتبار المجادلة باعتبار يا نقول منامك اللي فوق جبشتكية، آه، الله عنها، آه، أسمع سبحان الله، ميمينك وحَوْ نسِسِكِ نالله يكذّي ويمينغ ويصعب نعم يا سكيا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله طيب نعم في السورة الله عز وجل سماجه آه أسمى والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودوا سيريو ثم يعودون لما قال فنن ظاهر wanembe mwanamke koko wewe kama mgongoa wa mamangu hasema allah azza wa jalla watu hawa kafara yake ni moja kwanza fatahriru raqabatin min qabli ay yatamasa aache متتابعين من قبل أيتماسة، أفُجِمَ الزميل يا كفواتان أنهي صوم يا كفار يا ظهار. كيف أمتوا ديو الزميل يا كفواتان يا كفار يا ظهار؟ آه. آلاف أسماء كنيك كيفان يا صومه يا كيفونا أكافى. طيب هو يوقفanza. أو معيني أبو قام بأم كفوا أسمى الواجب عند دم المتع في الحج. أم كفوا نصوم واجب صوم يا دم المتع في الحج. دم المتع في الحج يعني. أنا يفانيا حج موجات كمبي. حج يتم تو. نحج يا قراني يعني. قصفيري موجة أمي فانيا نسق كعبي. حجنا. نعمرة أو جيم أو أتشينج هذه. هي قدامو متع. يعني استمتع بين في سفر واحد. برك موجة أمي عبادا بيلي كم شكوروا الله عز وجل لك ومزقوا ثانيا عبادا كو وصفري موجه لازم أتشنجي أتشنجي من ياما منيامه، من ياما وكو تشنجا حانا من ياما وكو تشنجا أتفنكا. طيب هسه هو يقول لأنا أنا, أنا يسعون كمسان نعم نهو اللي فاجل الله عز وجل لك من سورة البقرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي طيب ايده دم متعال طيب هاوا ساسا وامكوفا نا هاوا كومكينيكا كو اسيما ف ان هو يطعم ان هو عن كل يوم مسكين كل سيكو وتالشيوا مسكين مmoja ايداديا دي سيكو وبغفamba طيب يا ظهار أو كفار يا دم متعد طيب أو صوم يا واجب, واجب يا دم متعد طيب, طيب. أثيما ولا يصام عنه هل يبيه يعني تطلع التلشيو مسكين يزيل سيكوان بزقوان با صوم الكوان استيكي يزيقون لكن استيقون صوم إلي منيكم هتم فنجي طيب ويكون الإطعام من تركته كل شيء مسكين يطلعون يليه يواجه كمالي طيب لأنه صيام لا تدخله النية في الحياة كنيني هي هيجوزك منيكم مريثي أم فنغيه صوميني ها هنا صوم نيجيني منيكم لكن صوميني هيجوزك فنغيه صوم رمضان أو صوم يا كفارة وظهارة أو صوم ينيني. يعني عن دم متعة حفنجيه إنه يكون مريثي ونيني أسيما لأنه سبابه إنه صوم ويقابه لا تدخله النيابة في الحياة لو يكو حايا هويزك فنيو نيابة هويزك فنيو نيابة أكيو حايا يكو فنجيوك ونيابة طيب فكذا بعد الموت بس هيفو, هيفو بعد يكو فهيوزك ونجي نيابة طيب حتفنجيوها وهذا هو قول أكثر أهل العلم Nahini ndio kauli ya wengi katika ulama kuwa hatofungiwa na mrithi wake bali atalishwa maskini peke yake. Hii ni ibara kusema hadha huwa qawlu akthari ahli alilm. Ni kauli ya wengi katika ulama inaanisha nini? الله فائد وإما تمن عليه صوم نذر ساس أمي كوفمت أدي وصوم نذير أمي كنذيرية ها أسى ما مثلا لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ها أمي جولي بشيء كقوة خفية الله سبحانه مايب نعم أسى ما يصوم عنه يا بينك kwa yule wali wake wali wake na mwenye kumrithi ha mwenye ndio ndio naam asema lima thabata fi sahihain kwa nini hapa tuseme kwa yapendekezwa afungiwe na wali wake kule hatukusema kule ni somo lingine hapa hapa kwa dalili gani itakuwa lipiwe asema kwa sababu ya hadith iliyothubutu katika Bukhari na Muslim أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألكود يا منكم قمتم يا سلم أكم أمبية إن أمي ماتت مماغ ومقوفة وعليها صيام نذر نأديه صوم ينذري يعني كان لها كوزك يفنجا أفا أصوم عنها جي نفنجي تومي الله عليه وسلم كم جيبه كم نعم نفنجي ها kwa kuendelele kuonesha kwa saumu na nadhiri hufungiwa na mwenye kumrithi wal waliyu alwaritha sema wali ni mrithi niam kisha anuku mkulu za kutoka kwa baadhi ya ulama kuonesha kwa saumu na nadhiri hufungiwa na nyingine hazifungiwi qala ibn دون الفرض الأصلي ولا حقوقي فراضي أصلي فراضي أصلي نجد ها رمضاني نجد نجد كفار صعبني الظيار أو نصوم يسمى مياه نيابا يدام يعني نهدي وصابقاني زيتم نصوم أصلي وصابقا اليوم فراضي شيء ناني إن الله عز وجل في يوم النذير النذير يا الله من فرضشية هل الفرضشة نذير نت؟ يميني. طيب نعم. طيب وسم دون الفرض الأصلي فرضي أصلي إليه حفنجيبي وهذا مذهب أحمد وغيري نهاية مذهب أحمد نوينجينة يعني كنا مذهب نجينة آه في يوم لكن مذهب الإمام أحمد نوينجينة كتكوى لنفاته من أحمد نكوى أتفنجي ونذيري نصومي فراضي أصلي حفنجي به والمنصوص عن ابن عباس وعائشة نهيني وفتوى إذ يفكي وكتنا قلاني وابن عباسنا عائشة كوى نذيري تلبي لكن صومي فراضي أصلي هي, هي لبيوي تبكي النيني لكفارة تكل شيء مسكين طيب نعم لكن هاليبيوي نمرثي واكما وهو مقتضى الدليل والقياس. نهينديه مقتضى ودليلي يعني زي زكوية كما هني. حديث لو تقولي هو من ممكن. طيب نهديه مقتضى وقياس. قياس. ها؟ أتكلزين بالقياس كوفي. أتكلزي قياس جني عسى ما. لأن النغرة وسببه نذر ليس واجبا بأصل الشرعي سوى واصيليه الشريعه الشريعه هاي كوجبش النذير بالي ايه حرمش النذير ها ها نذير عبادة عباده يا يا كيفياتك هاي فنالنا عباده نيغليزه يحرم ابتداء النذر يحرم ابتداءه ها ويجب النذر بعده شيء وكا ها يجب النظر، يجب النظر في بعد لكن يحرم ابتداءه. انت كذيك يحرم. تومي عليه صلاة السلام سماجه. النذر لا يأتي بخير. نذيره هي التي خير. وسياحك الله نذرني كفاها مين تفونجا؟ وكونه للنذر يا كونه لبلطيا بونيا لا. نذر الله نورك النظر لا يأتي بخير. كنني مياك ونذيري. أسمع إنما يستخرج من البخيل. مياك هو اللي بتتولى annazlati bikhair namu islam hatakiwe awe yeye atakuwa amfanyia allah mpaka wene haja الله allah una haja ya <تصفيق> كيف وصيبها لأن النظر ليس واجبا شريعه يكون واجبشا نظيري أليس يجب شيء نظيري نييي منييي نييي منييي أليس يجب يو... ألي شيء نظيري نعم وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين إكوا ننفان ونيني ديني قياسة كسيما ننفان وديني وملكوه بمنيوي طيب ديني cum e vorba cu a 4 Ukiwa, ugii tu cu a 10, ugii tu cu a 10. Ugii tu tu. حقا فانشانين مدين دوابها سيما ولهذا شباهه النبي بالدين شباهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين تقول يعني فلنشى صوم نذيري فانو مديني كيفو نكا مديني ام يكون فانو نذيري مديني للي لازمان يليبه اما صوم يواجبكت كأصله كشرية ها سنفانو مديني طيب نمتو عفونا فانا فو وزق طيب نسيه أجيكيه من الله مموكيه مي نعم ألا فسيما وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداءا فهو أحد أركان الإسلام. نموذج. وَأَفُو مِنْ جُنْي مُنْجُوزَ الزَّوْءِ إِسْلَامُ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَ بِحَالِ جُنْي مُنْجُوزَ الزَّوْءِ إِسْلَامُ هَذِهِ الْقِلِيلُ النِّيَابَ بُحَلِيَوْتِهِ طَيِب كما لا تدخل الصلاة والشهادتين. صلاة. متوازيكم صليمتوا صلاياك. فلان يلقو فك صليبان. كيف نيجا ظهوري كليم بتصيّا؟ لا يكو حايت. إنك أنا سيري أكسل يا ظهوري. مسكينو لا هايجي أو فلان يلقو فك فيري. شهادة ميلو تك أكوبيجي شهادة لا أبداً shahada hayingini aba ولا sala hayingini aba kwa hivyo منها vile saumu ni nguzo za طاعة العبد بنفسه. يقول يمني أطيع أتكليز ليطاع فصار باسمه بمنز... وقيامه بحق العبودية. نقول من جاء أسماء تكليز حق ينني يعبادك الله عز وجل الذي خلق لها وأمر بها. أما ذكر بعض اليوم بقصة أبو ياكى وهذا لا يؤديه عنه غيره حاله. قولي جامويلي حتى كل زاوي نمنجينه ولا يصلي عنه غيره ولا هم صلي مجنين صالح موجب كيا يي نعم أنا ليها الشيخ صالح حفظه الله أسمه عشان ما نسألكوا يا ابن القيم ثالثا نسألكم مجنين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسمه شيخ الإسلام ابن تيمية يطعم أو يطعم عنه اليكوفا أتليشيو كل يوم مسكين كل سيكو مسكين موجا طيب وب... وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما يعني كوني سومغاني يا نذيني نهيين ديو قولي أحمد إسحاق يعني ابن راهويا وغيرهما وهو مقتضى النظر نهيين ديو إليفو وازكت ك نيني النظر يعني كتك قياس ها طيب كما هو موجب الاثر كما kwa موجب mujibu nini wa حديث iliyopokewa hadithi ya yule mwanamke katika bukhari na muslim mamake amekufa na nadhiri afa asuma enha wa nahaa طيب naam fana an nadhira asema kwa ni nadhiri kaana thabitan fi dhimma ilikuwa tayari isathbut yani isimama katika dhimma ya yule mtu aliyokufa baadaye kwa kwenye dhimma yake فيُفعَلُ بعد الموت، بس بعد أكوفة، يتفانوا، نعم، وأما صوم رمضان، أما صوم رمضان، فإن الله لم يوجبه، الله كيوجب على العاجزي، فهلا سيؤذى؟ ها؟ ألي كل قصابي أضره كؤذى؟ طيب، أول طيب. نعم، بقى بسي واجيبه كويلة بقى بل أمر العجز بالفدية، الله لمن أمريشة من يكتوئزا في رمضان إن أمريشاني، أتوئفدية، طعام مسكين، بقى بنيكم مسكيني، والقضاء إنما على من قدر عليه، نكليبا نقولي عليه مؤزا لا على من عجز عنه، ولا نسي قولي بقى بقى فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحدك وإنه حالك بس هي تليك انتوكم لبيا يؤتمينك طيب فالصوم رمضاني نعم وأما الصوم لنذر أما صوم كتك نذير إنه واجيبك نذير وغيره من المنظورات لمن يجنيه يوم ينقوني يليه واجيبك وسببه نذير صوم صوم صوم لنجينه أم تقولي يك نذير ص سا... نذير ص يعني صدق قول لله تكتيك أم بالكامل بقولي يك نذيري فيفعل عنه أتفنيه بنيابة راي بلا خلاف أكون خلاف كوني كوني هيلو قالين خلاف قالين أكون خلاف ها قالين أكون خلاف المتعاق الصحيحة قصبكنا حديث صحيح زي ثبوتة خلاف يجوز بتكانا لا يكيدوكي يامطوكي خليفة كوسابو الحديثي هكوي يفتح كخليفة كواكي قول لم عليه صلاة السلام لا الله لله قول يا يوتيك يقوى اليوم شو بنقوله الله أن ينفعنا بما علمنا ويجعلها في مزال حسناتنا يوم القيامة يجعلها فجة لنا لا فجة علينا أن يثبتنا على الإسلام والصنة حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم كما كنا مسؤال كنا ذكيكا كما كنا نعم <تصفيق> نعم. أرادت تؤاني تبي لا نعم. خوكم ياكي هو كأنه مي كوسا كوبو سان. ها؟ انتهاك حرمات الله. هني كوسا كوبو سان. ويخشى عليه ها عذاب يا الله عز وجل. طيب؟ نا فيلي نواجب كواكي. أليفة أليفة لسيكو هذا هو هذا بات مذهب يعني مفاهيم جبل حرام ويخش عليه العذاب الله سبحانه تبيه ها نا نواجب أليفة جبو كمرين نهيه سيتبيه يمتص نهيه اللي يقوى يقوى تأكيدك هو نفرض أمياء أمي مو تقوى شط لكني أكى حلاليش كواشا أهميتي وجبة قوانجو نالا هذا كافر بالله. أكيد وأم يقوله استقلالا وجبيشة. يعني كوكو حلاليشة أتكون مكفور. فصوم اللي هو حرامي الله عز وجل نامي. نا فين جا صوم بوقا معلوم من الدين بالضرورة. لكون معلوم من الدين بالضرورة نعم. لكن يا حيوت يا رديكوني ميو. طيب أتريد بيوونا سيسي مبكر أي صار رخيص؟ أكيسار رخيص أو صوم فما نينو هو يتابعه أما مياتك كولا تون أو مونه هنا ضرر هو زكوسه ما هو لا أبداً طيب؟ نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يكلفش نفسك بكويس واقك. كي هو نهيو. خلاص لكن يسيقوقوا قوائشا تكذا راو لا. قوائ هالكويسة كاهنا. سبيه. حنامة. نبي ما بوقابل المستحب كفوهم لبيه نمر في واقعه خلاص لا تواصل تواصل ما فانم ومية كناديرين Na Shayi Giza, n-a făcut să nu facă să-l cunoască. Oh, nu baiava, că să soluționez numărul. Văd iei, văd iei biciacii tu cu niște dimi, am bătut cu am bătut cu năhaki moja Ha? Cu văd iei, ănte, ma وكاتي وكليفة هل تكون مستطيعا أو عاجزا أو تعرف يعني تكلف نفسك ما أعلم أنت هذه قوة تكال كل فياك ها هي سباب سبب ونظرني لمكروه وكذلك أقول لكي أعلم أنت تفينينا تفينينا هو إسم وكذلك أعلم أنت تفينينا وكذلك أعلم kufunga Allahu aalam sijui kama kuna kafara kwa kuoneka nadhira kwa pesa huwezo tafunga nadhira si sijui kama ina kafara nikakua huwezi huwezi Si sijajui hivi hayo kama yeye kwanza ikiona <laughs> mtu ameyaona mahali tupe faida ah nikakua huwezi خلاص huwezi yangukisha lakini utakapoweza utatekeleza naam ye ni msafiri ye ni msafiri na ndio alioibeba ile safari sidio ikiwa aliyomondani ambasi msafiri dereva siyo msafiri wote ni wasafiri naam na je ni msafiri kwanza kwanza na zake hazikomi atafunga vipi atalipa vipi hana aliv yeye huyo bwana ufanye mwaka mzima bila aliv eh na pund apya atakapo aliv jamaa wangu <laughs> mwaka mzima akipata deni yake alipe deni yake ni 5 Sunt ghori, sunt pași de râpă la mnahio, al la că nu e tu apa, tu te cu Iată, ya iată, waweza kulisha iată, moja Kwa siku ikiwa iată, ni iată, Za kafara iată, iată, iată, iată, iată, iată, iată, iată, iată, iată, ها ينجيه نيابة هزيزيان بازو قم بها زكوجة نيابة اسم قوة إليو يا شرية نعم دعني مقوم بيا إليو قوجة قوة نص يا شرية أصلين فكوة مقوزو نمطالب نتو يأتكليزي سأقول لنده هو إسلام أه، واتكيفه هو مسلم، سيديو، إنه ياتكيفني مهما ياتكلزه، هي عنديه أصل، هاي توك يكون يأصل، نبقي طيب، نحج مكوجا، كوجا حج سنبيل يكون يحج، ها، أما جي أمط، موجا وجي عليه صلاة الصلاة،, الصلاة. موجا يركوا بباقي يركوا حاي، لكنني مجون جوا سيملا يثبتوا على الدابة ha hawezi safari za wanyama zamani mzee ha hawezi kuketi juu ya عليه لو كان عليها دين, دين قاضيها و فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ لَيْنِيَ اللَّهِ أَحَقُّ زَيْدِي إِلِي بُهِ طيب كيف هي من كُجَ نَسْ يَقُيْتَوَى طيب أما أن بصدقنا بحي كُجَ نَسْ يَقُزِيْتَوَى كُنْيَ أَصْلِ يَاكِ نعم والله العالم. ikiwa ni bila udhur ikiwa ni bila atafunga na baada ya kutoka ramadhani atalipa ile na kila siku akilipa ile shamsakini ikiwa ni bila udhur ikiwa niko udhuru alichelewwa kulipa mpaka kingenwa na madhani atakuwa ni kulipa tohana hana kafara kuruhusu ya saa kipimo cha sana a cu kwa kuwasaa takriban ni 3 kilo. Ndikumbuke shambana neno leo mtajia Abnu yake ni mtu aliyekufa sasa. Amekufa. Hiyo Ramadhani Nyingine baada kwaadaiwa ile ya kitambo ألف وكافا، سمع كنيك خليفة، حليبي يعني هفنجي وي تكوني في دي في كي أكى تولى، أتليش يا مسكين في كي أكى، دلني متى يا عباس نابوريرا، يا بن عباس كف ك مسنّد عن ابن الجاد، يصوم الذي أدركه. ثم يصوم الذي عليه ويطعم في كل يوم مسكينا نصف ساعة نايا أبو هريرة نفس الشيء فتوى وبلا شك الصحابة ما يفتون في هذا اسبقوا ها؟ لمستندين أبو خموا يستندون إليه فلدليل ميت جميع طيب إما صريحا من الرسول عليه الصلاة والسلام أو استنباطا من بعض الأحكام ناعم. أنا يليفا داهم متعديه <تصفيق> أما شينك كل كتوجنجا الله عز وجل سما خلاصا في الحج وسبعة إذا رجعت. سكتاتو حج يعني زي الأيام التشريح. كنا موجك ونميلك ونتابع. ها وسبعة إذا رجعت. الألف وسباعات أفنجا وكسكرودي نباني تلك عشرة كاملة إذا تكوني سككومي يعني سككومي أتكيو أفنجي. وام تريكم هنا. طيب مريضك بجوكنا طيب مريضك بجوكنا مدعه شعباني نخصص نصف شعبان دريهكم إن ثانويا شعبان أنتوا أفنجي، وسببه ها ولا سامسكيقوله الله عزوجل يطلع على عباده. أك وسمه وجواكوته إلا مشرك ومشاح. اسمكم مشركين أسيسمهيه، نم ونتس حديث صحيح، حسن له الألباني رحمه الله. لكن حديثي يتجليشة ككما ومامبو مويلي. نجم بولا شريكينه، نجم بولا كوسانا ندغياكي مسلم. ولا حديث هي تجليش كفونجا، سكوهيني. قل فهني حديث صحيح، لكن هي إيمانيشي ولا هي جليش نصف شعبان. ولم توم صلى الله عليه وسلم هاكفونجا، ولا صحابته وصحابواه كهاكفونجا. طيب؟ إليكوا جفنيك فيما بعد، والعلماء صرحوا ببدعيته. ببدعية هذا الصوم. ابن كثير رحمه الله قيده أنا قاعدة أسمه. أسمه. أهل السنة والجماعة يقولون في كل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنه بدعة. خلاص إني قاعدة. قاعدة هي. أهل السنة والجماعة. كلكم. جميعكم كفاية صلى الله وسلم ولا مصابة ذاك؟ كتوفيتني بدعة. انتهى هلا؟ حق فنه متم عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه ولا وينكفوا هو ادعي كالمتوم اللي فني ولا الصحابه اللي فني ها وتقول لي اللي يجي بعداي بعد 300 ها وكذا لكن الشيخ فلان والشيخ فلان نقول هذا غير معصوف طيب هات كمان الشيخ مثلا من علماء ابو قبه وجل كانوا يعني كوخير نقول أنه أخطأ ونرجو أتسمحيه وكسليله لأنه مجتهد عالم طيب لكني إتباكيه بالبال لليتنون بدعة طيب من أرقسيما يقولون أنه مبتدع نعم ليس بواجب مفتك فاني بدعة أو مبتدع أي فني بدعه ناس ناسي مبتدع كما نبقى مفتك فاني تنون لهم كثيرين ناسي كفور إما كما مانع يجهل من فانيك ويجينك مثلا أو اجتهدك كسية تم تمع عليه الصلاة والسلام بواصمة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجته إذا اجتهد الحاكم وإذا ف... حكم الحاكم فأصاف اجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر أجر يعني أجر إجتهاد أمي كسيه طيب إذا بكي كوسا نكوسا نكوسا لكيوني كو سليلي كيو نشيرك لديتو كو سليلي نشيرك لكن يؤلمني كوفاني أنا يزاكو معذور نأيزا أسيو معذور ولا سي دليلي انتو يو يوت أسيوكم تومي عليه الصلاة والسلام ولا مصحابة ذاكي اجمعي سي دليلي يوت بعدها قوفاني إيجن للكني دل دليلي يكون فرضيش أو فويك عبادة قد كديد طيب, طيب وخص نصف شعبان جناواتك وفنجا نوسكواك قسمة من قيامنا أدعية جل وليلة هذه بدعه ها هيني هي بدع أما صغر شعبان يوقف وكثيريش شعبان هذه سنة بس هنا في خصص كوفلان زي دي من جه شعبان امفूंगा سكو 20 ذو شعبان امفूंगा سكو 25 ذو شعبان امفूंगा سكو 16 ذو شعبان ها قادر سكو شعبان هذه سنه لنبي عليه الصلاة والسلام كما اللي بيقوله في يا عائشة رضي الله عنها نا حديث حديث يا اظن عبد الله بن زيد ها akiendelezea kwa kwa mtume alikiithrisa sana kufunga shaaban wala hajaonekana mwezi mwingine zaidi ya ramadhani akifunga kama vile mwezi wa nini yani baada ya ramadhani ramadhani ni mwezi kamili lakini baada ya ramadhani mwezi ule ukiwa kasani na shaaban yani alikثار طيب نعم cum Point relemati câteva acesta, lucrul si tare rectur nu Am aceste si făcut să făcutim ce lui? Ultrățit aceste geasul A. вже? Doamnit Ali Isapta sau al��lect Da. În acest moment, nu am niciun lucru de făcut. În acest moment, nu am niciun lucru de am de Căib, nefăcini aflu riza moșoadi. Nafciretul meu e ca vasic, a cuva mădamuni măsafiri. Ana roxă e aflu tăcula. A câtăca cu funga, tăcul a tăfunga. A câtăca cu tăcula a tăcula. Walahana ubaia cătcahilu. Na ta angukiya cu ni haliciatu zacit. E kiwa? Ana uezo a cu funga a tăcula ni muiyer. Ana xieri. E Hana uezo a cu funga laua a tăfunga a lakini tabu hili hainpelekei kwenye maangamivu atakuwa kufunga kwake ni kukula ni bora kuliko kufunga na ikiwa tabu atakaoipata itampelekea pengine itamhadirishia maangamivu atakuwa kula kwake ni wajibu na kufunga ni haramu hali tatu swali liko kwenye kulipa atalipa vipi kwenye kula hii ruhusa hakuna ishikali sawa hakuna ishikali madao wa shaingia kwenye ihtibari ya safari ya kisheria Hakuna ishikali kwenye ruksa. Ishikali iko kwenye kulipa huyu bwana anasema afanye mwaka mzima. Na mimi nikammuuliza hana livu mtu huyo? Yeye akampa livu ya siku tano. Mimi nikamwambia ikiwa atapatikana mtu wa kiasi kama hichi, maneno sitarajii mimi kupatikana. Haina haja tujikelifishe kujibu swali tupateze wakati maana kwamba pengine kwenye waje haliko swali kama hilo. Akipatikana tutaifuta suluhisho. طيب نعم سبحانك اللهم والحمدك اشهد لا